إنه هو السميع البصير واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا للرية من حملنا مع نوح إن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 وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ مَشَارًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا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 الذين لا يؤمنون بالآخرة أعدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعل ومحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم, فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب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 وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا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 ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الاخره اكبر درجات واكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلى آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عنه ذك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل فَلَا تَقُلْ ولا تنهرهما وَلَا لهما قولا كريما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 وآت ذا القباح الطور والمسكين وابن السبيل ولا تبرد تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا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 ولا تجعل يدك مغلوله إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه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 ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق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 وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كنتم وزنوا بالقصاص المستقيم ذلك خير وأحسن تاويلا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 ك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم مدوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة اناثا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 إذا لابتغوا إلى آل العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء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 نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجواح إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضرموا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا ألكونوا حجارة أو خديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسيلغرون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا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 رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وان من قرية الا نحن مهلكون وَهَا قبل يوم القيامه او عذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطور وما منعنا ان نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول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 أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملاء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 فَمَن أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَغَلَبَ يَقْرَأُونَ يَقْرَؤُونَ كتابهم وَلَا يُغْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا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 سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصَّلَاةَ لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إِنَّ قرآن الفجر كان مشهودا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 في هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فبا أكثر الناس إلا كفورا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 او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكه قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن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 بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أوليان ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآلهم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 فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو خَزَائِنَ تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وَكَانَ الْإِنسَانُ وكان ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات فاسال بني اسرائيل اذ جاءهم فقال له فرعون اني لاظنك يا موسى مسحورا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 وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكثور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 ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن